اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعله لنا فرطاه اللهم اجعله لنا اجرا ve ذخرا اللهم اجعله لنا شافعا ve مشفعا